بسم الله الرحمن الرحيم نتحرك الامانه ع ب ا ب الله أ م افلا ر ن ما ركع ل م منهم في كثير تخافون من ان يحب ذلك بكم الا منكم عفو الله اتان أ ه ل القرى ان ي أ ت ي ه م بهتنا بلاكا وهم نائمون اوامر اهل القرى ان ياتيهم باسنا ض ح ا وهم ينعمون والسجاد واحوال اهلها ع ب ا ب الله ما ظل خلد قوم قاموا على أ ق د ا م ه م خمسين أ ل ف عام قد تقطعت أ ك ب ا ب ه م طوعا واخترقت أ د و ا ب ه م عطشا ثم انصرف بهم إ ل ى النار لهم فوقهم غلل من النار ومن فحصهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون نفحات من عينه حجز خالدنا ا غير غير حجز كيف يكون الايتام ر عليه الإسان كيف يكون تائبا من غصب الناس وهو لا يزال ر يغص في بيعه واثارته مؤسسة فد ا الإعلامي ي و أ ن ت خ ه الاولى وقت المال واحوال المعارك لفضيله السيف محمد بن طارق ا ل ع ث ي م ي رحمه الله تعالى النسخه ا ل ث ا ن ي ة الاسراع ب ا ل ص و ب لفضيله السيف محمد بن ط ا ر العثيمين رحمه الله تعالى النسخه الثالثه المحافظه ع الصلاه لتنافه السيف عبد العزيز بن عبد الله بن دال رحمه الله تعالى والآن نترككم مع ا ل ن ف ح ة ا ل أ و ل ى وقت الحمد ا و أ و ا ل أ ه ا ر ل ح م لله مستحق الحمد و ا ه ل ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له في م ل ك ه وحكمه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ ف ض ل خلقه صلى <تصفيق> الله عليه وعلى آ ل ه واصحابه و م ت ب ع هديه وسلم ت س ل ي ب ا